بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صلقو ولا يعلم الكافرين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجول طائ الله فإن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 عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالدين حسنات وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تضيع ما إِلَيْنَا نُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنْتُ بنا بالله فإذا أُذي في الله جعل فتنة ناتك عذاب الله ولإن جاء نصر من ربك لا يقول كنا معكم أو الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمَةِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يستعدون، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِسْكَاء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 أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يثير قل ثيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يُعذِبُ مَن يَشَاءُ وَيَضْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلَ بُنُو وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيبٍ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 ثم يوم القيامة يكفّر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعضه وأكم النار وما لكم من ناصرين فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم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 ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين آ إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر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 لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سوئ بهم وضاق بهم ذرعا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 وَإِنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تسلو من قبله من كتاب ولا تقطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاطرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمّل جاءهم العذاب ولا يأثيّنهم ضعتوه وهم لا يشعرون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْتُولٍ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَارٍ نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ